嗯。 حبيبي مو على بعضك احسك ها حبيبي خاطري لا تاذي نفسك منه الزعلان منه الزعلان مني تزعل لك والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه Oh, give me Habibi. اسم هدع اعصابك خلي راسك بين وخذ بوسه تصلح مني الدلل عليها يا, علي علي يا بين ربي من السما عشرة أعد لك واحد عشرة يدم الشططك حبيبي ومساحب موعد اه منك من جمالك حتى دمعا جافي